العفو في صوت بارك الله فيكم هل في صوت الحمد لله الحمد لله طيب. الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أهلاً بكم الله وجميعنا بارك الله فيكم اللهم سبحانه وتعالى أنفقنا وإياكم في دينة ونجعلنا من العالمين العاملين وأن يعيدنا من شروع أنفسنا ومن سيئات عمالنا وإياكم بعد ذلك يبدأ أود أن أذكر نفسي وإياكم بالإخلاف لله سبحانه وتعالى في طلب العلم كما قلت مرات بأن طلب العلم عبادة من أفضل العبادات مع هذا الإخلاص يقال أن من طلب العلم حتى يتصدر المجالس وحتى يماري العلماء يجاريهم أو يماري الصفهاء فإن هذا قد تورعي إلى وعيدا شديدا ثم أذكر نفسي وإخواني بأهمية العمل بما علمهم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه جاء الوعيد في حق من علم ولم يعمل ونحن في صلواتنا ندعو الله عز وجل في اليوم على الأخل سبعة عشرة مرة نقول إهليا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وربواتهم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود من علموا ولم يعملوا علموا الحق فلما جاءهم ما عرفوا كيف أروعه؟ فينبغي لطالب العلم أن يكون هذا الأمر منه على ذكر ونحرص جاهدا على العمل بما حلمه الله جل وعلا وهذه ثمرة العلم هذه ثمرة العلم وإلا كما ذكر بعض العلم أن من اعتصم بالعلم الشرعي دون أن يعمل بهذا العلم فهو من الغاوين اعتصم بالعلم الشرعي ولكنه لا يعمل به فهو من الغاوين ليس معنى هذا أن يقول الإنسان أنا لم أعمل بعلمي عليكم السلام ورحمة الله فلذا ينبغي علي أن أترك طلب العلم وهذا غلط آخر لكن علي أن يجتهد مع تعلمه في تحصيل العمل يجتهد مع تعلمه في تحصيل العمل ونسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم جميع الحب والله الدرس الماضي تكلمنا على حكم استقبار القبلة واستجبارها القضاء الحاجز وبعض المسائل المتعلقة بهذا الباب ختمنا باب الاستجاب والاستجماء ختمنا باب الاستجاب والاستجماء نعم بالحمد ودخلنا بالسوار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله وإيه. ثم بعد ذلك دخلنا في باب السواك وسنن الوجود نعم قال المصنف الماتن رحمه الله تعالى ويستاكن عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتعل وكرا هذا الشيخ رحمه الله ويستاكو قوله ويستاك عرضا أي عرضا بالنسبة للأثنان وطولا بالنسبة للأثنان وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأثنان لأنه أبلغ في التنوير هذا الشيخ ويحتمل أن يقال يرجع إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقترت الحال أن يستاك طولا يستاك طولا وإذا اكتبرت أن يستاك عربا استاك عربا لعدم ثبوت شنة بيبنة في ذلك فاذمن لدي جعب نابلة جماعة كبيرة من الفقهاء يقولون يستاك عربا طيب لو تنتظر معي أخي الفاضل للمهات الدر نجيب عليه الوارك الله فيك حدود أربعين دقائق طيب قلنا بارك الله فيكم من الذي جعل الفطهاء يقولون والاستياف يكونوا عرضا عجاب عن هذا أنه ذكروا في ذلك حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استاكوا عرضا والدهنوا غبا ذكروا هذا الحديث وابتح إلى لكن هذا الحديث هذا الحديث لم يثبت من حيث الإسماد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا. وهذا يفسر لنا أنهم ذكروا بعد ذلك الادهان. الباب برش باب, باب السيوان وسننا الوضوء فلماذا ذكروا البداه ثم الافتحال من باب المناسبة لأن لأن ذلك كله ورد في حديث واحد لأن ذلك كله ورد في حديث واحد مبتديا بجانب فنه الأيمن فمن أين أخذوا هذا يقول الشيخ رحمه الله والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله يعني لبسه النعل وترجله يعني تسريح الشعر ثم التنشير عند كثيرين نعم ويدهن وترجله وطهوله وفي شأنه قلة هذا التيمون كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن عثيمين واختلف العلماء هل يستاقوا باليد اليمنى أو اليسرى فقال بعضهم باليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة وقربة لله تعالى فلا يكون باليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة وهي أن اليسرى تقدم للأذى وليمنا بما عداه وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين وقال آخرون باليسار أفضل وهو المشهور من المدى لأنه لإزالة الأذى وإزالة الأذى تكون بالمسرى كالاستنجاء والاستجمار وقال بعض المالكية بالتفصيل وهو إن تسوك لتظهير الفن لو استيقظ من نومه أو لإزالة أثر الأكل والشرب سيكون باليسار يعني بعض المالكية فصلوا قالوا إن كان يتسوق ليطهر الفن وقم عند القيام من النوم يحتاج إلى تضخير تصدر منه رائع رواح معينه ويقوم في شيء أو لإزالة أثر الأكل والشرب فهذا يكون باليسار لأنه لإزالة الأذى. وإن تسوك لتحصيل السنة الفن نظيف لكن يريد أن يحصل السنة كان يستاكل الصلاة أو عند الوضوء قال في فدي اليمين لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واشتاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا ثم نظيف فإنه يستاكل لتحصيل السنة والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح هذا ما بريناه الشيخ في هذا المسأل رحمه الله ونصر قوله ويدهن غذبا اليدهان أن يستعمل الذهن في شعره يضع زيتا أو دهما وقوله غذبا يعني يفعل ذلك يوم ولا يفعل يوم وليس لازما أن يكون بهذا التفتيت فيمكن أن يستعمله يوما ويتركه يومين أو العكس يستعمل يومين ويترك يوم ولكن لا يستعمله دائما لأنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون عبدانهم كما تعلمون أن الإسلام جاء بالتوسط الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال لا يجعل الإنسان صورته صورة مشينة بحيث ينفّل الناس يترجل يسرّح شعره يدهن يزين الشعور الزائدة في شاربه في مواضع في الأخذ التي جاءت لها هذه الأمور كلها لبّه عليها بثلاث لكن أن يكون الإنسان ليس له شغل إلا ذلك أو أن يبالغ في الترف قد جاء في بعض المرهيات البذاذة من الإيمان مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم البذاذة يعني أن يكون الإنسان على هيئة المترفين من التغييد التناعم الترفق وكذا قال الشيخ رحمه الله في سورة أبي داود والنسارين عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه الإرفاه ما هو ما هو الإرفاه فنقع الزائد وقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم متسما فالسمن يظهر من كثرة الإرفاه لأن الذي لا يترف نفسه لا يسمن آدما وهذا يدل على أن كثرة الصرف ليست من الأمور المحمودة وترك الزهان بالكلية سيء، لأن الشعر يكون شعريا ليس بجميل ولا حسن ينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا هذا التنبيه للشيخ الشعر الله تنبيه قيم وهي محل قوله يكتخل بطر الكفل يكون بالعين وقوله وتر يعني ثلاثة في كل عين هذا ما ذكره الشيخ أن يكون ثلاثة في كل عين بعض العلماء يرى بالمشبر للعينين معه الآن لو قلنا ثلاثة للعين اليمنى وثلاثة للعين اليسرى كم كان المجم كم يصير المجموع ستة هل هذا وتر هل هذا وتر بالنسبة للعينين لا أحسنتم فبابر العلماء قال المقصود أن يكون وترًا بالنسبة ليش بالنسبة للعينين فيكتحل في اليمنى ثلاثة وفي اليسار اثنين حتى تكون خمس لكن المشهور هو أن الإطار هنا بالنسبة للعين الواحدة نعم والله أعلم قال وينظر يعني اكتحل بالاسم لكل ليلة، فهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين، ومن أراد يعني يعرف عنه فليقرأ هذا المعاد لابن قيم الأرحام الله وهو من أحسن الكحل تكوية للنظر نعم ابن قيم الأرحام الله في هذا المعاد تكلم عنه، ويقال إن زرقا اليمن كانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام بأيها المجردة. فلما قتلت نظره إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوة بالإثم هذا أنا بعض العدباء في, في كلام ورقاء اليمام وكانت مشهورة ببعد نظرها وكذا أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أم للأنفق الآن الاكتحال قد يكون مدعوان البصر أو تجرية للبصر أو تقوية للبصر لكن إذا كان الرجل يريد أن يجمل نفسه بالاكتحال فهل هذا جائز أم أنه مضوع قال الشيخ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط أما الرجل فليس بالحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع لرجل أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وتوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال وقد يقال إذا كان في عين رجل حيب يحتاج إلى الاكتحار فهو مشروع له وإلا فلا يشرع. الحقيقة الراجح عندي الله أعلم أنه مشروع للجنسين للرجال والنساء حتى لو أراد الرجل بذلك التجمل ولا يقال إن مثل هذا فيه تشبه بالنساء اللهم إلا أن يمنع ذلك يعارض يعني مثلا شاب أمرض يخشى منه الفتنة يعني على المنسو مثل هذا ينبغي أن يمنع من الاكتحال كما أن المرأة إذا كانت تظهر هذه يزينا أيضا أمام الرجال ينبغي أيضا المنع من ذلك إلا فمثل هذا التدمن أرى أنه غير ممنور وأنه لا تختص به الأنسى والله أعلم ولا يقال أن مثل هذا تشبه يعني مسألة التشبه هنا ينبغي أن ينبغي لها بنظر متوسط لماذا يعني مثلا هذا الصوت مسموع بالغرفة أولا التكس تكسو توقع الصوت طيب حمد لله نعم بارك الله يعني أرى بعض الناس يغلو في مسألة التشبه وينضب في الحقيقة إلا يكون الأمر على هذه هذه الصوت يعني مثلا أحد العلماء يمنع يمنع من لبس المرأة الحباءة على كتفها لماذا؟ يقول لأن هذا يتشبه من المرأة بالرجل لأن حباءة الرجل على كتفها وهذا الكلام في الحقيقة يعني محل نظر كما يقال ايرون في نبس المرأة في البنطال بين محارمها وبين نسائها نجد ان بعض العلماء يقولون ان هذا النبئ اللباس تشبهم بالرجل كنت اقول بارك الله فيكم ان بعض العلماء قالوا ان لبس البنطال فيه تشبه بالرجل، وهذا الكلام الالتفاز فيه محل نظر إذا كان بنطالاً نسائياً، وطبعاً راعي هنا أموراً أخرى راعي أن يكون شفافاً، أن لا يكون شفافاً أموراً من هذا القبيل، لكن المنع منه بحجة أنه تشبه بالرجل. أو لباس نسائي مختص مختصص به المرأة الحقيقة محل نظر كبير محل نظر كبير نعم. كذلك الإسراف في بعض الأمور مثلا أيضا بعض العلماء يقول ان لبس البنطال يشبه ب الكفار معنها هذا الديباست صار غير لا يختص بالكفار هذا اللباس الآن لا يخطئ الكفار وقل مثل ذلك في بعض الألبس التي تلبسها تلبسها العروس بعض الألبس التي تلبسها العروس يوم عرسها سمعنا جماعة يقولون أن هذا اللباس ينهى عنه لأنه تشبه بالكفار نعم إن كانت المسألة متعلقة بعقيدة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 الحافظ بن رحمه الله ذكر أن الطيالسة الطيالسة كان يلبسها اليهود وكانت مختصة باليهود فكانت ممنوعة لكن هذا اللباس لم يبقى مختصا باليهود في زمن الحافظ بن حجر صار يلبس في أرجاء الدنيا في أرجاء الدنيا ولم, ولم يبقى مما يختص به اليهود. لا يقال إن هذا من التشبه، لا ترى. لا يقال إنه من التشبه بمن بليهم. طيب. لقمنا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى. قوله و تجب التسمية في الوضوء مع الذكر هنا مضموطة عندي مع الذكر ولعلها هكذا في بعض مشخ الزاق قال أن يقول بسم الله تجب التسمية في وضوء مع الذكر أن يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن يميركه بسم الله عليه وسلم. نعم، فدل هذا على أنها واجب هذا الحديث رواه جماعة من أهل العلم في مصنفه مصنفاتهم لهم لمان محمد وداود وابن ماجه وقوى هذا الحديث جماعة كبيرة من أهل الحديث حافظ بن حجر والنووي والعراقي والصلاح سيد الشيخ العبالي محمد الله قوّوا هذا الحديث لو في صوت أخواننا بالله اكتبوا لي واحد نعم نعم كثير من أهل الحديث قوّوا هذا الحديث و حقيقة أن هذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ، أعله جماعة من الحفاظ المتقدمين، والذي يظهر لي أنه لا يصح. وعلى فرض صحفيين، إلى محمد من من أعل هذا الحديث، إلى محمد من من هذا الحديث إلى محمد من من هذا الحديث نكمل كلام الشخص ونتكلم عن هذه البصمة. يقول فدل هذا على أنها واجبة عليكم السلام. وحب. يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. عنه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا التس نعم. قالوا هذا المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروف أن النفي يكون أول لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال الان النفي في الاصل يكون لنفي الوجود الان سؤالي لكم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الوضوء موجود ولا غير موجود توضى وما ذكر اسم الله. هل نقول لا وضوء بمعنى انه ما توضى اصلا الوضوء موجود نعم هذا الرجل او هذه المرأة حصل الوضوء منهم إذا لا يمكن أن نقول إنه نفي للوجود لأن الواقع لأن الواقع إيش؟ أنه تنبغ نعم طيب؟ هذا ثم لنفي الصحة هذا الأصل إنه إذا ما ما حصل نفي الوجود ننظر في نفس قال المعنى الراجح أنه لا وضو من لا يصح الوضو إلا بإيش؟ إلا بهذا الذكر بالتسبيه بالتسبيه. قال ثم لنفي الكمال هذا المرتبة الأخير. فمتى نقول أنه لنفي الكمال؟ إذا كانت هنا قرينة تمنع من أن يكون النفي لنفي أصبح. تمنع من أن يكون النفي منصباً على نفي الصحة قال إذا جاءنا نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء فإن كان موجوداً فهو لنفي الصحة ونفي الصحة نفي من للوجود الشرعي فإن لم يمكن ذلك بأن صحة العبادة مع وجود ذلك الشيء صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصح مثال نفي الوجود قال الشيخ لا خالق للكون إلا الله لا خالق للكون إلا الله هذا نفي أيش وجود ولا صحة ولا كمال نفي وجود لا يوجد خالق الكون إلا الله وأنا أردد هنا على أن قو هذه قو... هذا المثل لا خالق إلا الله لما ليس هو معنى لا إله إلا الله هل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله الكلام تكلمنا عليه عند تجريد التوحيد المفيد عند كلامنا في تجريد التوحيد المفيد قلنا لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله البكى وبينا خطأ من قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله بل معناها الصحيح لا يستحق العبادة إلا الله والشيخ هنا ما أتى بها على أن معنى لا إله إلا الله لا. لكن نحن أتينا بها من باب الاستطرار وبينا الأدلة هنالك على أن معنى لا إله إلا الله هو لا يستحق العبادة إلا الله أو لا معبوض بحق إلا الله لكم السلام عليكم مثالنا في الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لماذا؟ لأنه صلى، كبر وركع وسجد وقرأ قوله يا فلاهنا لمفي الصح ومثال في الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه يعني لا يمكن أن نقول إن إيمانه غير صحيح أو ضاطل أو فاسد لأجل أنه لم يحب لي أخيه ما يحب لنفسه. يقول الشيخ فإذا نزلنا حديث تسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تكتب أن التسمية شرط في صحة الوضوء يعني لا يصح الوضوء إلا بالتسمية لا أنها مجرد واجب لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيه طيب لكن المذهب هل يقولون ان التسمية هل يقولون ان التسمية شرط صحة في الوضوء لا المعتمد في مذهب الحنابلة ان التسمية واجبة مع الذكر فقط لا انها شرط يقول الشيخ كأنهم عجلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نمر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله تعالى إلى أنها ليست واجبة بل سنة نعم الموفق من قدامة الشيخ في يرى أن التسمية سنة وليست لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا البال شيء وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون قدة ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسبيح، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت الواجب حقه أن لا يترك. هل أحد من الصحابة رضي الله عنه الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقصاء الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستقفاء. هل منهم أحد ترك فرضا من فروض الوضوء أو واجبا من واجباته؟ لا. المتى؟ فكيف يجتمعون على عدم ذكر التسنيم لو كانت واجبة النمت لما تركوا حق الواجب إلا إذا كانت الحمام فقد قار الإمام أحمد إلى عصر غدير الحمد الله بقلبه الخرد من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. نعم. طيب الآن صوت أق قريد. صوت الآن قريد. الحمد لله طيب. أقول بارك الله فيكم ال الذي يظهر لي والله أعلم هو مختاره اختاره الإمام الموفق أدن قداما أن التسمي وسنة قلنا أولا لأن الحديث المعيث ولو صح الحديث فنقول ما في كمال لماذا للقرينة؟ القرينة التي معنى أن كل من وصف أوضأ أن دافس ما أورى التسمية وحق الس ال نعم نعم وحق الواجب ألا يسرق حق الواجب ألا يسرق هنا أمر من ترك التسمية من ترك التسمية مع أنه متذكر لها مع أنه ذاكر لها ما حكم على المذهب ما حكم على المذهب أم قال واجب مع الذكر لكن ماذا قالوا بمن ترك التسمية مع كونه ذاكر الله في التذلون في الشرح للزاد يستانف ها ما الذي يقوله الاخر مع كونه ذاكرا يبطل وضوء طيب من عنده كلام آخر ولا ماتفقين أحد له قول آخر في المسألة طيب كيف قالوا واجبة؟ وقالوا يبطل الوضوء كيف قالوا واجبة وقالوا يبطل الوضوء صار الآن كأنه شرق صحة الآن إذا كان متعمدا يعيد طيب الآن ليش قالوا هي واجبة الآن يقولون واجبة لماذا لم يقولوا شرق لماذا لم يقول التثمية مع الذكر شرط؟ كان ينبغي لهم ان يقولوا انها شرط اذا كانت تبطل الطهارة بمثل ذلك لأنها مقترنة بالذكر لأنها المهية الوضوء عندهم لا طبعا يمكن تكون التثمية المهية الوضوء لا يمكن أن تكون التسمية من ماهية الوضوء. كيف تكون من ماهية الوضوء؟ من سما هل يعتبر فعل ش... فعل من آل الوضوء أو فرض فروض الوضوء؟ لا يخالف بهذا طيب قالوا يستأنف وقالوا يعيد الذين قالوا يستأنف وقالوا يعيد من فعلتكم بهذا الكلام الذين قالوا يستأنف أو يعيد من أين فعلتكم بهذا الكلام؟ عندنا ثلاثة قالوا يستعنف ويعيد من وين هذا الكلام جلتوا؟ أنا لماذا ذكرت هذه المسألة؟ أقول الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثمين اعترض اعترض بأي شيء اعترض بأنهم ما قالوا إنها شرق صحة ما قالوا بأنها شرق صح لكن هم فعلا نفسه على أن الطهارة لا تصح لو تركت تسمية عملا خلال لماذا قالوا بالوجوب ولم يقولوا بأنه شرق وعن بعضهم ترى يعني صرح بأنه شرق صح صرح بأن ذلك بأنها شرق كلام الأخت الفاضية قالت بأنها مقترمة بالذكر قريب جدا من تعليم صنيعهم ماهو معنى مقترمة بالذكر؟ بمعنى أنها تسقط بالسهو تسقط بالسهو والشروط الشروط في الغالب ليس هذا حالها ماهو تعريف الشر إيش تعريف الشرق؟ أيوة ما يلزم من عدمه العدم إذا عدم إذا عدم ذلك المشروع حصل العدم ما صح الصلاة ما صح الصهارة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لا يلزم من استقبال القبلة أن أكون أصلي ولا يلزم من استقبال القبلة أن أكون لا أصلي إذن أحسن إذن الكلام الآن أنه فعلاً هم اعتبروا اعتبروا أنه لا تصح الطهارة إلا بيش إلا بالتسمية إذا كانت الكره وإذا لم يذكرها إذا لم يذكرها فملحكم ملحكم أنها تسقط يسقط أنا ودارت نعم تسقط تساون هذا نصف على اللي ما أحدثه أما تسقط ما أسته نعم هنا تبي عندنا المرجع في معرفة المعتمد في المنهاج المنتهى وإيش المنتهى وإيش ثاني من كتب المنهاج والأقنعة حسنته في المنتهى في المنتهى قال في حكم من تذكر الاستثمية في أثناء الوضوء أنه يستعنف يسمي في المنتهى في المنتهى قال يسمي ويستعنف في الإقناع قال يسمي ويبني يعني يبني على ما مضى يعني إذا تذكر مثلا ما هو بعد أن غسل وجهه، تذكر بعد أن غسل الوجه، قالوا يكمل، قال في الأفناء إبني. واضح؟ ما المقدم؟ ما هو المقدم في المنهج؟ إذا اختلف المنهج ولا الأفناء؟ إذا اختلف؟ أيها المقدم المنتهى وقيم الغاية وقيم الغاية نعم لمرعي بكم يا حيوه الله طيب بارك الله وفيكم نقول إذن الراجح للتسمية هو قول الجمهور الفاعد هذه من مفردات الحنابلة مفردات الحنابلة القول بوجوب التثمية مع الذكر و جمهور العلماء على أن التثمية من السننة في الظهار لماذا نقول الذكر بالضم؟ الظن؟ يقولون ما كان باللسيان فهو ضد وما كان باللسان فهو بالكثل ما كان للمسيان يعني الذكر هنا بمعنى أنه ضد المسيان أما الذكر بالكثر فهو ما كان باللسان ذكر الله تعالى أو أن تقول شيئا هذا يسمى ذكرا هذا يسمى ذكرا بالكسر. وقال بعض العلماء هما لغتان يعني يجب أن تقول الذكر والذكر دون تفريق وأنه يشمر الاثنين. وقلنا أن محل ما فهمت ماذا قالوا تجيب ولا تشتغل قلنا يا كريم هم يقولون أنها تجيب متى مع إيش مع الذكر وتسقط مع الذكر الأصل في الشروط أن تسقط ولا ما تسقط لا تسقط سهواً. إذا عبروا بتعبير يبين أن هذا ليس شرطه. ليس بمعنى الشرط من كل وجه. واضح الحبيب ليس بمعنى الشرط من كل وجه. في خلاف. فعبروا بتعبير الوجود. خلاص؟ عبروا بتعبير الوجود. وإن كان بعضهم بعض الحنابلة عبروا بأنه شرط صح. لكن هذا أكثر في المنه أن يقولون تجربة سميء من أروى مع الذكر كيفية السمية أن يقول بسم الله كيفية السمية أن يقول بسم الله قال الشيخ وقوله مع الذكر أو مع الذكر هذا المؤلف أن تسقط بالنسيان وهو النهار فإن فيها في أوله وذكرها في أثناءه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ تختلف في هذه المسألة تختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى وهو من كتب شك الحمال فقال صاحب المنتهى يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه واجب عليه أن يأتي بالهبوض على وجه صحيح وقال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنفيام إذا انتهى من جملة الهبوض إذا من بعضهم من باب أولاها والمجهب ما في المنتهى لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الاطناع والمنته من هذا قول القول الثاني تقديم الغاية وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل قال الفقهاء ماذا يقصد بالفقهاء؟ فقهاء الحنابل المقصود الفقهاء هم فقهاء الحنابل تجب التسمية في الغسل لأن واحدة صهارة فكانت التسمية فيه واجبة ولأنها إذا وجبت في الوضوع وهو أصغر وأكثر مروراً على المكلة فوجوبها في الحدث الأكبر من ما بأولاه وقالوا أيضاً تجب في التيمم يعني أيضاً التسمية واجبة في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير العظام يعني القول قول الفقهاء البدل له حكم المبدل هذا ليس على إطلاق لو كان البدل له حكم المبدل في التيمم نحن لا لا نطهر مثلا الرأس ولا نطهر القدمين في التيمم لا لا نباشر هذا العوض ببعض أنواع التفسير فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في, في طهارة التيمم لكن الاحتياط أولى فيثمي عند التيمم الشيخ يقول الاحتياط هنا أولى لأنه الدليل محتمل والمتأمر لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمارا تيمم ما ذكر له التسمية وبين له المجبئ كما نقول في حديث المسيح ظلاته النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيح ظلاته المجبئ من ظلاته قالوا هنا أيضا علمه المجبئة في التيمم والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل وقد تكون واجبا وقد تكون سمة وقد تكون مبعا أنا أقول بالنسبة للتيمم يمكن أن يستدلي سميتها ولا أقول للوجوب كما قال الحنابلة كما قلت أيضا في الوضوء الصحيح أنه لا يجب أن يسمي في وضوءه كما أنه لا يجب أن يسمي في أسله لكن قد يقال بالسنية في الكل لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أعماله بالتسمية حتى إذا أتى أهله صلى الله عليه وسلم قال جاء البخاري والإمام البخاري رحمه الله بوظى بوظى على ذلك بذكر التسمية في كل حال ذكر في ذلك الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي على كل حال نعم ويقال من هذا أن هذا عمل وتستحب له التسمية نعم الشيخ رحمه الله انتقل الآن إلى بيان أن التسمية في الشريعة عموما قد تكون شرطاً يكون واجلاً وقد تكون سنةً وقد تكون بلعتاً ففي الذكاة والصيد في الذكاة والصيد ما حكمها؟ قال لا تسقطوا على الصحيح لا عملاً ولا جهلاً ولا سهوان هذا كلام خلاف المعتمد من الحنابل في المسألة غير العمد، لكن الشيخ يرجح أن التسمية لا تسقط في في الدكاو الصيد، لا تسقط على لا عمد ولا جهل ولا سهول، فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية، صار المذبوح والصيد حراماً. والمذهب اذا رمى صيدا ونسي ان شم يصار حرام واذا ذبحه ونسي أن صار حلالا وهذا من غرائب العلم الشيخ مشهور الحرام لا يفرقون بين الصيف وبين الذبح او الذكاف باب في باب النسيان ما عدل صوتي ما يا أخواني؟ طب تحللي. يقول الشيخ أن هذا من غرائب العلم أن ننفرق بين الذكاء وبين الصيد. يقول فإن الصيد أولا بالعذر، مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التجميل، فمن يستعجل حتى يفارد هذا المصيد أو يدرك هذا المصيد قبل أن يشرب. ودليل المذهب على أن التثمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله رسول الله عليه وسلم إذا أرطيت كلبك وسميت فكل ومكتب ذلك عندك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام الأكل على التثمية عند إدخال هذا الكلب والمفهوم المفهوم هو أنك إذا لم تسمي فلا تأكل هم المخالف. قال فنقوله هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليه فكل ليست في النوم الضفر وأي فر فرق بين هذا وهذا. شفت أنه يلزم الحنابلة في هذه المسألة لأن هذا الحديث الذي في الصحيحين حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل أنه جار مجرى الشرب، جار مجرى الشرب، وأن المفهوم المخالف أنه إذا لم ينهر الدم، ينهر الدم، ولم يذكر اسم الله عليه، فلا تأكل، فلا تأكل. قال الشيخ لا فرق، فجعل حل المذكاة مشروطا بالتسمية وانهار الدم. كما جعل الصيد مشروطاً بالإرسال والتسمية وحينئذ لا يتجه الفرق بينهما وأيضاً فكما أنه لو نسي ونمح الذبي حتى دفعك الكهربائي فإنها ميتة لا تحل فكذلك إذا نسي ولم يسمي الميتة لا تحل فإن قيل أليس الله تعالى يقول ربنا لا تعاخلنا إن نسينا واختعنا قلنا بلى فالذي نسي أن يسمي على الذبيل ليس عليه اسم، لكن من أكل منها متعمد لت إنه آسن وفي الحقيقة هذا الكلام نحن نكرره ونبينه أن الاستجلال بهذه الآية على غير رفع الإذن وغير مبتجة لما كون الأحكام تترتب على هذا أو تسقط وذلك هذا يؤخر من دليل آخر يقول لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يكرس الله عليه فنها عن الأكل لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه إن كان الأكل أنيها نسيان فلا يأثم وهذا اختيار شفه الله تعالى فإن قيل أن ذلك يترتب عليه إتلاف للأموال المسلمين وقد تكون نوقا جميلة فهل يمر صاحبها بجردها للجلاج إلى نسيت إنسان نفي التزميل، نفي التزميل، وأطلق كلمه وصاد صيدا أو أنه أطلق ناره أو ذبح وهكذا. هذا الذي ذبحه أو صاده، هل يجبره بالكلام لتأكله، ولا ينتفع به هو؟ أليس في هذا إتلاف للمال؟ قال الشيخ لو نسي مرة فحرمناها عليه فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك إذاً لو أنه نسي مرة ومنع أو أنه يعني قيل له إن هذا لا يحل لك لا يحل لك فعندئذ لن ينسى لأنه يعلم أنه وراء ذلك ضياع للمال الذي الذي تموله قال وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء يعني هذا على قول الحنابلة. وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الطحية جمهور العلماء لأن التسمية على الأكل مستحبة وذهب بعض العلماء إلى وجودها والشيخ رحمه الله يرى أن على للأكل واجبة طبعا لا شيء من العقل أن النبي عليه والسلام دعا على ذلك الرجل قال له لا استطيع قال له لا استطعت فما استطاع أن يرفع يده بعد وبعض العلماء يقول لا يقول أن هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان على استكباره عن قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأجل أنه لم يسمي والذي أميل إليه أنها مستحبة مستحبة عند الأكل والشرب قال وتكون بدعة كما لو سمى عند بدء الأدام لفعل إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة قبل أن يكبره أما عند قراءة القرآن فتقرأوا في أول السورة وأما في أثناء السورة فقال بعض العلماء يستحبوا أن يقول بسم الله ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسجل نقف عند هذا الحد سيكون معنا إن شاء الله في درس القادم السلام على الختان وعلى الفزع وعلى سند الهبوء بحول الله تعالى بارك الله فيكم كان هناك سئلة تفضلوا ليها وياكم وإياكم بارك الله فيكم تفضل يا أخي الكريم اياه كل الامتحانات اللي قالوا انه يجب التسبيه ده نعم يعني معلقه بالمثل هل من أين لهم أنها تسقط سهواً؟ جميل هذا السؤال أخي الفاضي هذا السؤال جميل وأتركه إذاك الله خير للبحث لماذا قال الحنابلة لأن التسمية تسقط سهواً؟ لماذا قالوا عليه محمقاك بأن التسوية تسطط سهواً عليكم السلام ورحمة هذا السؤال نتركه للبحث وتجده إن شاء الله في حد الأخوة كثبت في هذا الموضوع في منتقى المباهة للفقية نتركه لك لتبحثه إن شاء الله وتأتينا به مادر تحضر معنا درس الغد كان بها أو يكون الثلفاء الثلفاء إن شاء الله في درس الزاق نعم بارك الله فيكم الناس يغتفر له كما بينا الآن الشيخ رحمه الله الناس الذي نسي في مسألة في الزبح، مسألة في مسألة الزبح يقول لا، يقول لا ما على اسم، ذي قضيتنا الآن، الآن قضيتنا في التسمية، نقول فلان هذا ما على اسم، لكن لماذا صحح وضوؤه؟ لماذا وضوؤه؟ فضل بارك الله فيهم ياكم، فضل، لماذا صحح وضوؤه؟ نعم معنا بارك الله فيكم الناس لا يأذن قدرين هذا رفعها لأمتي ربما لا تأخذين عن نسينا وقتان هذه لي رفع الإذن فقط لكن هل يريد ترفع الأحكام بناء على هذه الآية وهذا الحديث نقول لا. رفع الأحكام إنه ما ينقل من عدلة أخرى نعم نعم ما ادري واضح الأمر ولا ما في إشكال وضحت الفطره استاذ فاضل يا سلاح ربارة الله بذكركم أحب أن أعرف تاريخ طبيعتكم هل الأذنين من الرأس أم ما له؟ صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. الحنابلة صحيح. صحيح. عند صحيح. صحيح. من صحيح. وقد يستدل لهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه ولم يفرض عنه أنه كان يأخذ ماء جديد للأدنين بل يكتفي بالماء الذي على يديه لمسه الرأس هذا الأول الثاني قول الثاني أن الأدنين ليس من الرأس وأنهما عضو مستقل، وهذا قول الشافعي رحمه الله. لماذا؟ قال لأنهما مختلفان في الصورة عن صورة الرأس. عضو واحد تكون صورة واحدة، أما صورة ثانية مختلفة عن صورة الرأس. وليس موضات الشام من الدوائر. في في اختلاف. القول الثالث أن ظاهرهما من وباطنهما من الوجه هذا هو القول الثالث في هذه المسألة وما القول الرابع تقول لي بجأة لما قرأته إذن هناك ذكرنا القول ما هو القول الرابع إنهما من عجل من الوجه صيد وجهي الذي خلقه وشق سمعه ونصره الذي يمهرني والله أعلم أنه ما من الرأس أنه ما من الرأس من حيث الحكم أنه ما من الرأس من حيث الحكم والله أعلم كل وجهين الوجه الأول الحديث لكن الحديث هذا الراجح أنه معلول والموذي رحمه الله ذكر أنه معلول من أكثر من وجه والشيخ الألباني رحمه الله قال لعل الإمام النووي لم يطلع على وجهه ذكرناه وبيّن ذلك الوجه لكن الذي يظهر من الحديث معلول وأدق أنه لم يحفظ لم يحفظ أخذ ماء جيدا نعم حديث الأسنان من الأسنان المرويات من ماله لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ له ماء ماء جيدا فدل على أنهم ليسوا مقيض الأعضاء هل يديه مشروهما؟ هذا يترتب على مشكلتين. المسألة الأولى إذا قلنا إنهما من الرأس هل يجب استيعاب الرأس المسح واضح الأظهر أنه يجب والله أعلم أنه فرد إذا قلنا إنهما من الرأس وجل مسح الأدنين بما ما نقول أنه يجب مسح يميع الرأس وحكمنا على الأدنين بحكم أنهما من الرأس فنقوله يجب نشهل أبنائم يقول تبارك الله فيكم إن الشيخ الألباني الإمام النووي الإمام النووي يقول تبارك الله فيكم إنه أعلم كل طرق الشيخ الألباني ذكر فريقا قال لعل الإمام النووي لم يطلع عليها والذي يظهر لي أن الحديث معدول وراجع ما كتبه الشيخ دبيان الدبيان في موسوعه الطهارة الشيخ محمد بن علي الدبيان راجع ما كتبه في نصيحته في احكام الطهارة في الكلام على علل هذا الحديث لماذا ورد حكم كميه المسح اللي رد حكميه المسح الامام الموفق ابن قدامه رحمه الإمام يوافق أن يرى أنه مسلم ينفق أن يشن مشعومة ولا يشن نفر عندي هذا الحد إن شاء الله المرأة مثل الرجل؟ طبعاً المرأة في هذا الحكم مثل الرجل سواء أو سواء طبعاً لا نقول أن المرأة تمسح شعرها المتدلي لأن الواجب مسح, مسح الرأس لا مسح الشعر الشعر الطويل هذا المازل لا يمسحه وإن قيل أنه لا يشرع مسحه لكان وجهها الكمل فيه. وياكم سلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. لا ما في رحاب خلنا نعرف بالعكس لا في مال فيه. وياكم عليكم ورحمة الله. وبركاته.